صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شاهد està molt bé sol نور فمقال shun anta tamiz ba al tamiz baqsuduri sallallahu شمس أنت بادرون صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل اللهم على محمد صل اللهم على محمد انت شجاع was so do تجمس أنت بار Salva all' اللهم وا تبادرون أن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 fim Santa ba... صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت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 the Fins demà!